مدرك طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخنق ومصطفى وحبيب الله خير مبين Ya Rabbi, sallimaleh, salawatullahi alaih. Dia adalah kebaikan umat Allah, kebaikan para Rasul. Dia hidup di Nabi dan peluruan wasiat. Kami bertanya صول الله من كوثره يرونا فتقبل يا رب.